بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فخاني إن شاء الله تعالى هو ستكسس في تخبه هنظلة ظرف الزمان وظرف المكان نقرأ الأمثلة مكثت بالإسكندرية شهرا شرب المريض الدواء صباحا جلست مع صديقي لحظة توقد المصابيح ليلى تجمع النمله قوتها صيفا وقفت امام المراه جلست الهره تحت المائده نام الكلب خلف الباب يثب اللص فوق السور جرى علي ميلا حيث سنفر طال مكثت بالاسكندريه شهرا ik bleef in Alexandrië één maand. Sherib al-Marie doewa asabahan, de, de patiënt, uh, dronk zijn of dronk geneesmiddelen. Uh, Sorgens. Jellestu Maha Sadir Kirakava. Ik zat met mijn vriend een poosje. Toogadul masabihu leila, de lampen worden aangezet s'avonds, s'nachts. Tadjema'u annemlatu kuutaha saifa de het meertje verzamelt haar eten in de zomer. Waqaftu amam al miraa ik stond voor de spiegel, jalaesat il hirratu tahta al de kat zat onder الطاولة. نام الكلب خلف الباب. The hound sleeps achter de deur. يثيب اللص فوق السور The thief sprang of springt boven of op de muur. جرى uh, علي ميلا علي rende een mijl. البحث أتلخ. في الأمثلة الخمسة الأولى لا يهمنا إلا الكلمة الأخيرة في كل مثال وهي جوستيند إيرست فايف زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. زينن فوربلد. We zien dus dat deze esme manzuba zijn. We willen nu even de link bekijken tussen deze woorden en de werkwoorden in dezelfde zin. We kijken om dit te onderzoeken, gaan we naar de eerste twee voorbeelden kijken. هبك قلت هل تقولت هل تقولت هل ما هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل يعرف السامع من هذه تقولت هل تقولت بها؟ الجواب لا. تقولت هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل تقولت هل ولكنك إذا قلت شهرا ما أشي شهرا درخترزات عرف السامع مدة مكلكة بالاسكاندريه دون فيت ده لا إشترار هولن يدار خبليهات وهبك قلت شرب المريض الدواء نشتي فورد تشيزاقت the patient drunk خناش ميضله فإن السامع لا يفهم من ذلك الوقت المحدود الذي شرب المريض فيه الدواء لا إشترار بخريب in dit geval niet uh, in welke periode of wanneer die geneesmiddelen uh, heeft gedronken. Mm -hmm. Als je zegt ochtends, dan weet de luisteraar dat. En dat zeggen we dus ook. Dat geldt ook voor de laatste drie voorbeelden. Deze woorden die dus bepalen in welke periode of in welke tijdstip de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, die noemen we dorofzamaan of zemen als enkel fout. We gaan de ولا الكلمات لا تو ننكيكن على ده ده andre categorie van voorbeelden ودان كيكن vanuit de de woorden ama ama tahta khalfaa fawqa mila dus amaam betekent voor tahta onder فنجد في زين ثم نبحث عن ارتباط كل كلمة منها بالفعل الذي في جملتها على النحو الذي سبق في ظروف الزمان إن أنه يفهم السامع إلا أنه وقف. وقفت، وقفت، وقفت، وقفت، عرفت ألين، باتيك أبسطمت، ولكنه لا يعرف المكان الذي وقف فيه. آه، لذا، إذن، إذا قال أمام المرآت، بين للسامع مكانه وقف. إذا أمام المرآة، إذا قالت بين للسامع وقف. إذا قالت أمام المرآة، إذا قالت أمام المرآة، إذا قالت أمام المرآة، إذا قالت أمام المرآة، إذا قالت أمام لم يعرف السامع اين جلست التصامط دخلت voor als je zegt أو kat stond of eh zat dan begrijpt de ولكنه قال <سؤال> تحت المائدهتي عرف مكان جلوسها وكذلك يقال في الامثله الثلاثة الاخرى مراء سيغت onder de tafel dan begrijpt de luisteraar dus waar ze zit. En hetzelfde geldt voor de andere voorbeelden. Dus <tomt> deze asma die weergeven waar de gebeurtenis plaats heeft gevonden, die worden doorof al mekaan genoemd. ويسمى كل من ظروف الم الزمان وظروف المكان مفعولا فيه. أن ديز الظروف دش ظروف المكان أن ظروف الزمان ديفوردة أو مفعول فيه خنومت. ااا ماار. كم. إين مينيتو خان. لذا سأذهب إلى القاعدة السابعة والتسعون. القاعدة السابعة والتسعون، ظرف المكا... الزمان اسم المنصوب يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل دوس فاتست ظرف الزمان ذات اسم دي منصوب اس ان دي خيفت فير دا تايت غانير دا خبوتنس الفعل هفت بلاتس خفوند ان القاعدة الثامنة الظرف المكان ذات اسم المنصوب het al al is dus Ism die weergeeft waar, dus de plek waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden van al fi'al. En hiermee komen we met een beetje krapte in de tijd, aan het einde van hoofdstuk 46. En inshallah ta'ala, volgende keer gaan we de opgave Bekijken. en dat is tevens ook de laatste, de laatste hoofdstuk in deel 2 en daarna komt inshallah een toets maar daarover zullen we het inshallah ta'ala volgende week hebben Barakallahu feekum voor jullie aandacht en tot de volgende keer inshallah ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh